يا علي بابك دم وفجيعة يا علي قبالك وجه الوديعة يا علي بابك دم وفجيعة يا علي, علي قبالك وجه الوديعة من تضمضلعها أي خبرك دمعها هم تضم الوجه تضم الوجه كانت تضلعني الإمام سلام الله عليه أمنة ضمضلعها يخبرك دمعها يا علي يا علي أنت فاتح باب خيبر يا علي بابك دم وفاجع يا علي بابك وجه الود لبعفك دم وفجيغ يا غالق بالك وجه الوديغ منتظم ظلغها nda meq hai nda meq hai nda وأروح لك يا منتظم ظلعها أي خبرك داميغها منتظم ظلعها منتظم يا غالب بابك دم وفاجع يا غالب بارك واجه الوديع نتضم ظليعها خبرك دم مولاي نتضم ظلي غهي خبرك دمي غهي يا غلي يا غلي بابك يا غلي بابك دم وفاجي ya yeah. q جمو يا قله البضغه وجهي للمرايه بي اثر صافره مرايه يا قله البضغه وجهي للمرايه أثر صفغ يا شف صفغ خبرك دمغ يا شف صفغ خبرك دمغ يا غلي <تصفيق> يا خالق بالك, يا خالق, بالك, يا, بالك يا خالق يا خالق بالك يا خالق بالك يا خالق بالك, يا بالك واجل ودي من تضمض لحها من تضمض قدامك يا ابن يا خادم, خادم خادم خادم ممنون شاعر اهل البيت صباح امين النجفي نسال <تصفيق> الله اليكم جميعا الله يحفظكم ان شاء الله Ya Khalidari Al-Bazara Oweb-Zimmet Fakarak Ya Ali محمد يا أهل البضغ وجهي لمراي بي أثر صفغ مرايج محمد يا أهل البضغ وجهي لمراي بي أثر صفغ يا شف صفاغه خبرك دميض زهراء يا عالمها تمام ومشي على يا عالمها وقل الوادي نتضم ضلعها نتضم ظلها Amo بكى خازا شوف علابك يا, يا شوف da? Yeah. <laughs> خبره يا هول دواهي خبره قداماه يا ظلي يا يا قلب بابا tillo mozilay haa tillo namay re Yer, T'iqish min jara tilbis yer, T'iqish min jara tilbis ma, Babi l'mosibah و ب دم برك دمعد بهذا هذا على برك الله tu bemihsin damat dam khow ba wamri min sadr al akbar al ajba ضاكم يا غالي بابك انا <تصفيق> وادي ايه افدوا روح لك يا <تصفيق> عالي بابك وادي الوادي ايه لا تتعب لا تتعب ها يا عالي ڭી ૨૨૨ ૨૨૨ Batman. هذا البيت لا جاوبني الام فجعه خبرك دمرها يا علي والله يقضي حاجتك بحق الزهراء ودي غفاطم اول اخر بركه ودي اول iida da ka li jisar ghalba dude يا علب بابك يا علب بابك بدنا نروح لأي الأصوات لعبها يا رب لا احد يا رب لا احد والله بحاجته يا رب امنا احد يا رب لا احد يا علي يا قد يا حي دارفا Gay pistol, aunque el primer encanto de los que se desgane, tasad aur habsab alwasi كبر جزاهي خبرك دمي كبر جزاهي خبرك دمي الطم Uh-huh. صبر جزاهي خبرك دمعي jarha haynam ya janib aliya